بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ى أ م ر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل ا ل م ل ا ئ ك كتب الروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده أ ن أ ن ذ ر و ا ان ا ن ذ ر و ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاتقون خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق تعالى عما يشركون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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرءوف رحيم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 في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون في لآيات ذلك لقوم وما ذ ر َ أ َ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها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 أ ل ا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم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 قال الذين اوتوا العلم إ ن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظ ا ل م ي أ ن ف س ه م ف أ ل ق و ا السلم ما كنا نعمل من سوء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 ف أ ص ا ب ه م سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباء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 ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن ع ب د و ا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه ا ل ض ل ا ل ة فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين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 وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا أ َ ف َ غ ي ْ ر َ الله َِّ تتقون َََُّ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 وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه و ه د ا ورحمه لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها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 ولظل الشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يعقلون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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض ل ل ع م ر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إ ن الله عليم قدير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 بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أ ح د ه م ا أ ب ك م لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أ ي ن م ا يوجهه لا ي أ ت ي بخير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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أ ك ن ا ن ا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم ب أ س ك م كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون واذا ر أ ى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون و َ إ ِ ذ َ ا راى َ الذين ََِّ أ َ ش ْ ر َ ك ُ و ا شركاءهم َََُُْ قالوا َُ ربنا ََّ قالوا ربنا هؤلاء ِ شركاءنا َََُُ الذين ََِّ كنا َُّ ندعو َُْ من ِْ دونك َُِ ف َ أ َ ل ْ ق َ و ْ ا اليهم َُِْ القول ََْْ إ ِ ن َّ ك ُ م ْ لكاذبون َََُ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 و ل ك ذ يجب ان يكون هناك اشياء ا خ ر ب آ ي ا ت م ن ط ق ه التي يمكن ا ك و ن هناك ل ا ذ ب و ن اخرى ك ف ر ب ا ل ل ه من م بعد إ ي ا ن ه إ ل ا من أ ك ر ه و ق ل ب ه م ط م ئ ن ب ا ل إ ي م ا ن و ل ك ن من شرح ب ا ل ك ف ر ص د ر ي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 اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في ا ل آ خ ر ه هم الخاسرون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 كل م ك فكفرت ا ن ب أ ن ع ه ا ل ل ن ا ب ا س ا ل ج و ع و ا ل خ و ف ب م ا ك ا ن يصنعون و ا و ل ق د ج ا ء ه م رسول ي ه ولقد جاءتم منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون إياه ت ع ب د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 ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم إن إ ن ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم